Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ain Sin Qaf. Kadhalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allahul Azizul Hakim.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 Allah Inna Allahu wa al-Ghafur al-Rahim. Walathin at-takhdu min Dulihi awliya Allahu hafizun alaihim. Wa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 إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه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 Allahu Rabbi na wa Rabbi kum lana a'imaluna wa lakum a'imalukum لا حجة بيننا وبينكم Allah يجمع بيننا وإليه المصير وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّنْيَا يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ